ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عيا.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 هم الله إحدى الطائفتين أن لكم وتودون أن.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 إذ تستغفرون ربكم فاستجاب لكم أنم ودكم أنم ودكم من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أبنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم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 الشاطق إلا ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقه وأن للكافرين وأن للكافرين عذابا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئان فقد باء بغضب من الله ومأوام جهنم مَوَابِئَ النَّصِير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَأَنتُمْ مَرْمِيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَن إن الله موجن كيد الكافرين إيا تستفتح فقد جاءكم الفتح وإيا تاته فهو خير لكم وإيا تعودوا نعوذ ولا تغنيكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّاً وَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ شديد عقاب، وذكرو إذاتهم قليل، مستضعفون في الأرض تخافون، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فأوأكم وأيدهم بنصره ورزقكم من الطيبات.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 وأولادكم فتنة، وأن الله عزه أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاء.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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لقل مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندهم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 وتصديق فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا. أموالهم ليصدوا لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُوفِقُونَ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا يحشرون يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ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 ولكن ليقضي الله ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه من حي عن بينه وإن الله نله سميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولا وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم الصدور وإذ يرئكم وإذ التقتم في أعينكم طلية ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمر كان مفعولا وإلا الله يترجع الأمور يا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 خرجوا من ديارهم بطرا ورآء الناس, ورآ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان لكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غرر هؤلاء هم وما على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومهم يضربون وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 الذين عانت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم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 مستطعت من قوتي وأعد لهم مستطعت من قوتهم ومرباط الخيال ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من عدوهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ما توفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإياه جنح للسلم فجنح لها وتوكل على الله إن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 الله أَلَّا فَبَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ حَرِضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ صابرون يغلبون آتين وأيكم منكم آتين يغلبو الفم من الذين كفروا يغلبو الفم من الذين كفروا بأنهم طمّوا لا يطّمّون الآن خفف الله عنكم وعلب. فيكم ضعفا، فأيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وأيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين ما كان لنبينا.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 والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا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 فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا, واعلموا أنكم غيره عجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس أوم الحج الأكبر أن الله بريء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 من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمو إليهم عهدهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإذا تبو أقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأن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 والمتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرطب فيكم إلا هو ولا ذمه يرضونكم بأفوالهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلك إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة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 فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ياتهمون ألا تقاتلوا نقما كثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم أوكم أول مرّة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْنَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويُخزِّهم ويُخزِّهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذنب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. والله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 ما ما كان للمشركين أن يعمرو مساجد الله شهيدا على آفوس بالكفر أولئك حدقت أعمالهم وفن لهم خالدون إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوانه وجنات وجنات وأنكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتول منكم فأولئك هم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقتربتموها وتجارت تخشونك سادنا. وتجارت تخشونك سعدها ومساكن ترضونها أَحَبَّ إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فَتَرَبصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَذِلُّ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم هدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآله جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك عادة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 لا يفقكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعرضوا إلى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذن الله إلا أن يتم نوره ويأذن الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون رسوله بالهداه بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وله كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا الاحبار والرحبان لا يأكلون أموال الناس لا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله ولا يوفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر علينا في نار جهنم فتقوى بأجبانهم فتقوى بأجبانهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأم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 نافسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إن الله مع المتقين إنما النسيء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 إذا قيل لكم فروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تافروا عذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ويستبد القوم غيركم ولا تضر شيئا والله على كل شيء قدير.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 وجاءت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اياخر خفافا وفقرا لو جاهدوا وجاهدوا بأموالكم وا في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنكم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 لو أرادوا الخروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا اوضعوا وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغاول الفتنه من قبل وقلبوا لك الامر وتطلبونك الامر حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة ب الكافرين إيه تصبك حسنة تسقم وإيه تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا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 في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحنفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم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 ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن سبيل فريضة من اللامان والله عليم حكيم.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 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ويمنعون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسواهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم إنما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أمواله وأكثر أمواله وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولادا حذطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعادي وثمود وقوم إبراهيم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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهاب تجرى من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز عظيم يا الكفر والمنافقين وظلم عليهم وما أؤامهم جهنم وذئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوفوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليم ما لهم في الأرض من وليه ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنا صدقاً لنا صدقاً ولنكون من الصالحين فلما آتانا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 الله علَّم الغيوبَ الَّذينَ يلْمِزونَ المطّوِعينَ مِنَ المُؤمِنينَ فِي الصدَقَاتِ وَالَّذينَ لا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَمُ فِيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ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 كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل لا رجعنم أشد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا يبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة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 لا تأبدوا ولا تقم على قبرك إنهم كفروا بالله ورسوله وما ت وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بالنافذ الدنيا وتزهق آ وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جن أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولًا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ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 إلكم إذا طلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤاخم جهنم ومؤاخم جهنم مجازا بما كانوا يكسعون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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب ما يتخذ ما يوافق مغرما ويتردص بكم الدوائر عليهم دائرة والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات الله وصلوات الرسول انائ قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان والذين اتبعون بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنة تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا ذلك لفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين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 تَأَمَّلُوا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد ان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 الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين لهم أنهم عدول لله تبر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 يحيي ويميت وما لكم من دون الله بي ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إن. انه بهم راءوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض حتى اذا ضاقت بما رحبت ضاقت عليهم انفسهم وظنوا ألا وله من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله أن يتخلف عن رسول ولا يرغب بأفسهم عن نفسهم ذلك بأن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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرا ولا يقطعون عاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينافروا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 قوات الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم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 يُفتنونَ في كل عام مَرَّةً أو مَرَّتينَ ثُمَّ لا يَتوبونَ ثُمَّ لا يَتوبونَ وَلَا هُمْ يَذكّرُونَ وَإِذَا مَا أَزِلَتْ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَلِيرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِنَّ تَوَالَ لَوْ فَقُ الْحَسْبِ يَالَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتَ عليه تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي السماوات وما في الأرض ووين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا أولا السلام الرسول إلا بلسان قوم إلا بلسان قومه ليُبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد رسّلنا موسى بآياتنا ب. بآيات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 فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذى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 لَكُمْ قَوْمُ نُوحٍ قَوْمُ هُودٍ وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا رنا بما أرسلتم بي وإن لفي شك مما تدعونا إليه قريب قالت ترسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُو كُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِنْ ذُنُوبِكُمْ و يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بشرطان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 توكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد أذن سب لنا ولنا صبرا على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم لا نخرج أنكم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لئن كانوا ظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك من خاف مقام و وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عليم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب وليغ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح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 استكبروا إن كنا لكم تبعا فما الآن. ووعد الحاق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أدعوتكم إلا أن فاستجبتم لي فلا تلوموني وارموا أفاسكم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 تحيتهم في سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين إذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثم فوقي الأرض ما لنا من طرار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 ظلمن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي إني أسكنت من برية بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرره ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات علهم يشكرون ربنا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 ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب الابصار مهتعين مقلعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم أقسمتم من قبلك أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا آفسون وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد وانقادوا مكروا مكروا والله ان تد الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسول ان الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئن مقرن في الأصفاد سرابل هذا <تصفيق> بلاو <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمن فسوف يعلمون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 من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا انظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون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 كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مدتنا وألقينا فيها رواسية وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزود.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 فأنزلنا من السماء ما فأسقينا كموم فأسقينا كموم وما أنتم له بخازرين وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الوليثون ولقد علمنا من قد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون قناه من قبل مِن نار السموح وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من صلصال من حميم مسنون فإذا سويت ونفرت فيه من روحي فقعوا له سجده سجد الملائكة تكون كلهم اجمعين الا ابليس ابى الا ابليس ابى أن يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر فلقطه من صلصال فلقطه من صلصال من حمئ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأضلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم لأزينن لهم في الأرض ولا أغويهم أجمعين مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لم لا موعدهم أجمعين وإن جهنم لم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن سلام من ونزعنا ما في صدورهم من غل الخوان اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي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 بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين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 قال إنكم قوم كرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن لا صادقون فأسر بأهلك بقطعة من الليل واتبع أدب وَتَجْمَعُ عِذَابَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تَمُرُّونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَاوِرَ أُولَٰئِكَ ٱلنَّدَاوِرَ أُولَٰئِكَ مَقْطُوعٌ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 أمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا وأمطرنا عليهم سافلا وأنطرنا عليهم حجارة وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين. الظالمين فاتقن منهم وإنهم آل بإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنة أخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم اتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْبَثَانِ وَالْقُرْآنَ العظيم لَا تُجَنِّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْضُضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي نَسَألَنَّهُمْ أَجْنَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ غَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نعلمُ أنك يضيق صدرك بما يقولون فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Hede gloræхed الله فلا på, سبحانه det عما يشركون ينزل أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن نُّطْفَةٍ فَإِذَا نُفِخَ فِيكُم رُّوحٌ وَجَعَلْنَا مِن بَعْدِ ذَلِكَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ وَجَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ مَتَاعًا وَمَا كُنتُمْ لَتَارِكُونَ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارعين إلا بجِلَّ الأَفْسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبواها وزيناً ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومن معجّل لا اله الا هو الذي انزل من السماء ماء لكم من شراب لكم من شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم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 وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يخلوق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكّرون وإِنَّ تَعْبُدُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُنُهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ونغير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهمكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره قلوب, منكرا قلوب الساقط الأول ليحمل أوزار كاملتين ومن القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم. الله عليهم السوء من انتقام ورأته العذاب واتاه من عذاب لَا حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزين ويقول شركاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا لَبِئْسَ مَا فَوْلَ مُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَخَذَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ استغلال الامر لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخول الجنة ودخول Hvad Oh, Lord, I'll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 مَا بِاللَّهِ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يُوتْ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم فاسألوا أن الذكر إن لا تعلمون بالبينات والزبور وأم الله إليك فكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم والعلم يتفكرون أَفَأَمْنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ اَمْ يَسُوءُونَ اَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَضَلُّلٍ اَمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ اَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يتفيأ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُ نُورَانِ اليمينِ والشمالِ سُجَّدًا لِلَّهِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دار أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا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 بشّر أحدا بالأوزة وإذا بشّر أحدا بالأوزة ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا علينا من دبان ولكن يؤخرهم إلى اجل ان سمى فاذا جاء أجلهم فاذا جاء اجلهم لا استخرون ساعه ولا يستقدم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أرسلتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون من مسكر ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوَحَّر رَبُّك إلَى النَّحْلِ أن تَخْذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتَهُ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَا يَعْرِجُونَ في باطن الكسب نرضك ذللنا يخرج من بطوننا شراب مختلف الوان مختلف الوان في شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله قَرَقْتُكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أُمِّ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِ أجعل لكم من أزواجكم بنياً وحفذاً ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِغُ لَهُ مَرْزُقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ الحسنا فهو ينفق من وسر وجنرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه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 وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّنَعَيْرَ مَظَعِّنِكُمْ وَيَوْمَ إِطَامَتِكُم مِنَ الصُّوَافِيَةِ وَمِنَ الصُّوَافِيَةِ وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَالِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظلالا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 يَغُرُّونَنا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله نزدناهم جئنا بك شهيدا على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 بينكم أن تكون أمة هي أرضا من الأمة إنما يبروكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء ان واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسنن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم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 ولا لجزيئ منهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثبت الذين آمنوا وادعوا وبشر المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشّار إِمَّا شَرَحَ الْكُفْرَ صَدَقَ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَفُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْلِكُ الْقَوْمَ وأولئك هم الغافرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الغافرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم كُن نفس ما عملت وهم لا يُظْلَمون وَظَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا طَرِيَّةً كَانَتْ آمِنَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِينَ رِزْقُهَا رَغْدًا يَأْتِينَ رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ خوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، فأخذهم العذاب، فأخذهم العذاب وهم ضالون، فكل من رزقكم الله حلاطيبا، وشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.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 إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حررنا ما قصصنا عليهم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله, قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعوا منه اجتباه وهداه إلى ه ساله وإن في الآبدرة من الصالحين ثم أوحى الله إليك أن تعمِلَ تِبرانِ مَحْمِي فَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ القيامة ما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وصير بكتابه وعلمنا من آياته وجعل القرآن حجة وشفيعا لنا اللهم آمين والآن مع هذا الدعاء الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء جصابه أنعم بإنزال كتابه يشتمن على محكم ومتشابه الحمد لله الذي أتقن بحكمته ما فطر وبنى سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله كريم سبحانك تمنورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المقطر وتجيب المقطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبه ولا يجازي بآلائك أحد ولا يذلغ مدحك قول قائل سبحانك ممن ليك ما أجودك سبحانك ممن ليك الرفيع ما أرفعت الجاه والعظمة والكبرياء والمجد والحمد سبحان من لم يزل عليا سبحان من لم يزل عليا إلهٌ جل وعلا إلهٌ جل وعلا سبحان في سلطانه وعلى سبحان العلي الكبير سبحان اللطيف الخبير سبحان اللطيف الخبير سبحان من يخلق ما يشاء ويختار سبحان من سبحت شمس النهار له سبحان من سبح الليل البهيم له سبحان من سبحت السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ما طابت الدنيا إلا بمعرفتك ما طابت الدنيا إلا بعبادتك ما طابت الدنيا إلا بقرآنك يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب يا تو يا ذا العز المنيع يا ذا الجاهر يا خير الغافين ويا خير الراحمين ويا خير الواثقين ويا خير الفاصلين ويا خير الناصرين ويا خير المنعمين ويا اصرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين إلهنا إلهنا وخلقنا وموالنا وراضقنا عليك نقبل عليك نقبل وإياك نسأل وإليك نسترسل وبك نتوسل وبك نتوسل ورضاك نبغي ورضاك نبغي ورحمتك نرجو ورحمتك نرجو وعفوك نؤمل وعفوك نؤمل يا حبيب القلوب يا من يطلب يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض حكم سبحان الذي في القبر قضاء سبحان الذي في القبر قضاء سبحانك من إناه عظيم تغفر الذنوب ولا تبالي تغفر الذنوب ولا تبالي سبحانك من إله عظيم تغفر الذنب العظيم تغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة يا رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك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 وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة من ك وعافية وغفرة منك ورضوان وغفرة منك ورضوان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخل لا يهدي لصالحها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الثواب وخير الممات وتبتنا وتق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجات اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة والدرجات الع pouch من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما نظهر وخير ما نبطن وخير ما نفعل والدرجات الع sessions في chilling اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة عملنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تؤثر علينا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وهدنا ويسرنا بالهدا لنا اللهم اننا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنه ونفسا مطمئنه اللهم انا نسالك عيشه طيبه وميته سويه ومرد غير مخز ولا فاضح ومرد غير مخز ولا فاضح اللهم ان أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة عن الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعذ عننا. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفنا اللهم إننا سنك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت غفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فق بضنا إليك غير مفتونين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم ما مننت به علينا من خير فتمم وما نعمت به علينا فلا تسلب وما سترته فلا تهتب وما سترته فلا تهتك وما علمته فغفر وما علمته فغفر وما علمته فغفر فنحن عبادك الطعفاء المذنبون.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 لا وفقته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن الموكر إلا حفظته وسددته يا رب العالمين اللهم من سب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطيبين الطاهرين اللهم فأخرس لسانه اللهم فأخرس لسانه اللهم اللهم فقاتل اللهم فقاتله اللهم عليك به هي قوي يا عزيز اللهم جمد الدماء في عروقه اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم أنزل عليهم عذابك اللهم أنزل عليهم رجسك اللهم فدمرهم اللهم فدمرهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدون اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خالف بينهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين ظالمين اللهم اوصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق اللهم نصرك الذي اتر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خوفك واتقاك واتبع نضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم اغفر لأذيهم اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابر اللهم بارك في ذريته اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات, وعمل الخيرات يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحسي سناء عليك اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ألقي في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح اللهم وألثق في قلوبهم بغض المنكرات اللهم وألثق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اهد رسال المسلمين اللهم اجعل النساء مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم احفظهن من التبرج والسفوت وموكر الاخلاق ودعايات السفور واكل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف يا رب العالمين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمماتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمماتنا اللهم اعاتقل قابنا ولقاب وأهل من النار اللهم اعاتقل قابنا ولقاب من النار اللهم إن نعوذ بك en اللهم إنا نعوذ بك من حر النار اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر, ومن عذاب القبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح داء بينهم واهدِهم السلام واهدِهم سبل السلام اللهم اغفر لجميع موت المسلمين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 صفحا وغفرانا يا خير الغافلين ويا رحم الرحيم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليك تحت الجناد والتراب بوحدنا اللهم أمنا يوم البعث اللهم اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت عليها نحيا ونموت اللهم ناسألك الرحمن، اللهم إنا نسألك المغفران، اللهم إنا نسألك المغفرة، يا خير الغافرين، ويا أرحم الراحمين، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب.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 يا مرأنا على المعاصي فلم يفضحنا يا مرأنا على المعاصي فلم يفضحنا ذنوبنا إليك صاعدة ذنوبنا إليك صاعدة ورحمةك بنا نازلة إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وانت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إننا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثر الذنوب. وقلت حسناته وألجمته خطايا ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا يا أرحم الراحمين اللهم كما سترت ذنوبنا في الدنيا فسترها يوم القيامة يوم العرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ما قصر عن ورائنا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 صلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم حينما تضيق الأرض حينما تضيق الارض وعندما تكاد بالمؤمنين وعن المكائن ويبحث المؤمن والمؤمنة عن الملاذ وعن الملجأ. يفتش الحيران عن مخري. قال رب السجن أحذ إلي من ما يدعونني إليه وإن لا تصرف عني كيدون أصب إلين وأكم من الجايين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السبيع العليم القلائد, القلائد. القلائد. سراجا وتذكرة وعبرا فتنير الطريق وتذكر المؤمن ويعتبر بها الغافر إنها, إنها القلاء نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أب مشفق ورؤيا عجيبة وشيطان, وشيطان يتربص. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين والألم يعتصر قلب الأب المكلوم وتظلم عيناه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 بعد نزغات, بعد نزغات الشيطان ولله الحكمة البالغة فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبا وين وقال دخلوا مصر وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين إنها عبرة لي عبرة, عبرة, لأولي عبرة لأولي الألباب إنها ان انها عبرتها اي قل الصبر قصة واليقين قصة التباهي والنصر المبين وسمع المذنبون بعفوك فطمعوا المذنبون بعفوك فطمعوا النهار الإسلامية <تقدم>, تقدم الثالث من سلسلة نور النهار القلاء الجزء الثالث سورة يوسف مع الدعاء من صلاة التراويح بجامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الريان للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل إمام وخطيب جامع الملك خالد رحمه الله بمدينة الرياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله أمر تلك آيات الكتاب المبين أنتم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لا من الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا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 إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحذ إلى أبنا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 لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقي بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن لهم لناصحون ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعدوا انما له لحافظون قال انني لا يحزنني ان تذهبوا بي واخاف ان ياكل الذئب وانتم قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّضَالُّونَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الون قال يا بشرى هذا ظلام وأسروا بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمانين نخص درايمه معدوده وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترى من مصر امراته اكرمي مثوان اكرمي مثوان وعسانا ان فانعنا نتخذه ولدا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 لا يفلح الظالمون ولقد همت به وجلبها لولا الرآب رها نربي كذلك لنصرف عن السوء والفحش إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت خميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن, إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي رادتني عن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 بَلَمَّا رَأَى طَمَسًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ يُوسُفَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ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 فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتَ إلَيْهِنَّ أَرْسَلْتَ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَغُنَّ مُتَكَاءَ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِينَ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ إِذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِينَ تُمْنِنُ فِي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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من ما علمني ربي إني تركت ملتقو لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة أمكافرون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 يا صاحبي السجن أأرضاهم متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما دوكما فيسقي ربه خمرا وان الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه استفتيان وقال الذي ظن انه نجي منه مذكرا عند ربك فأن سأله الشيطان ذكر رب فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضري وأخرى بثاث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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيمنا الصديق افتنا في سبع بقرات سمان افتنا في سبع بقرات سمان ياكلن سبع عجاف يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضرين وأخر يابسات لعله أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ذالك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اقتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فسألهما بآلنسوة اللاتي قطعنا أيديهم إن ربي بكيده إن عليم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 لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إن نفسا أمارة بالسوء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 قال اجعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوء من حيث يشاء نصيب برحمتنا من شاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.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 لَبُوُوا إلَى أَنْهَمْ لَعَلَّهُمْ يَطْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إلَى أَبِينِ قَالُوا يَا أَبَانَ قَالُوا يَا أَبَانَ مُنَعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَاهَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا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 قال لن أرسل لهم معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحيط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 مَا إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ ذَهَبُوا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَ علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازين جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحلة أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيت الغير إنكم لسارقون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 مستخرجنا من وعائ أخي كذلك كذناني يوسف ما كان ليأخذ أخا ما كان ليأخذ أخا في دين الملك إلا أيشاء الله نرفع درجات نشاة وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يردها لهم قال أنتم شر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 إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عادا إنا إذا لظالمون فلم استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبرم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم وثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِمَا يَعِدُهُمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ذهبوا فتحسسو من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا أُمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالُوا يَا ايها العزيز ومسنا واهلا نظر وجئنا ببضاعه مزجته فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله لا يجزي المتصدقين قالنا العالمين ثم ما فعلتم بيوسف وأخيه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 يتقى ويصبر إنهم من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَعْلَمُوا لَقَدْ أَذَّرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 قال ألم لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا إليه اليه ابوان فلما دخلوا على يوسف اوا الى اليه ابوان وطال دخولهم مصر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 فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من آباء الغيب نوح إليك. وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثركم بالله إلا وهم مشركون أفاملؤ؟ سيوم راشيت من عذاب الله أو تأتيهم السعادة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله What's up the hand along?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 إذا استيأس الرسول حتى إذا استيأس الرسول وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ